وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم متعنا براحه البال وصلاح الحال وقبول الاعمال وصحه الابدان اللهم انا نسالك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت وآمن روعنا إذا السماء فطرت ويم من كتابنا إذا الصحف نشرت واغفر لنا إذا الموازين نصبت اللهم ارزقنا من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم اغفر لنا ولوالدينا واهلنا ولكل من له حق وفضل علينا اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفله وشكرك عند كل نعمه والصبر عند كل بلاء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 وعمل حق يرفع وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافيه واتم علينا العافيه اللهم انمنا إن على ضيق فايقظنا على فرج وانمنا على حزن فايقظنا على فرح وانمنا على عسر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 اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرض للعب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 ثم قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <متصفيق> استو <اللله> استو اقيم صفوفكم وسدوا الخلل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 آمين إن ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون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 ألم أعهد, ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 اسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جدوم محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله أكبر الله multimidden eens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 من اجل ان يكونوا من ان خلقناه من اجل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 قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون أوليس الذي, خلق بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ على أن يخلق مثلهم؟ بلا، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا. شيئا ان يقول له كن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء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 May Allah Uiman Hamida over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 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخر الزين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَمْ كمن في النير ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشل سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ألي الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِيتُكَ مِنْ سَبَأَ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وَالْأَرْضِ ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إِلَّا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أَمْ كنت من الكاذبين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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظره بما يرجع المرسلون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 يرجع إليهم فلناتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين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 فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبل ولي أشكر أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ ومن شكر يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ لنفسه ومن كفر رَبِّي ربي غني كريم قال نكروا لَهَا لها